بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا فِي أكنة مما تدعوننا إليه وفي آذاننا وقر وفي آذاننا بَيْنَنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ ۚ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 وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء ويد خان فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وَزَيَّنَ السَّمَاءَ أَدْنِيَا بِمَصَابِيحَ وَحِثُوا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أُنْذِرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّنْ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ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 كافرون فاما عاد فاستكبروا في الارض غير الحق وقالوا وقالوا من اشد منا قوه اولم يروا ان الله الذي خلقهم هو اشد منهم قوه وكانوا كانوا باياتنا يجحدون فارسلنا عليهم ريحا صرصرا في ايام نحسا في ايام نحسات لنذيقهم لنذيقهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثَمُودُ فهديناهم فاستحبوا العما على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب بِمَا بما كانوا يكسبون وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ الله وَمَنَ أَحْزَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَمَنَ أَحْزَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأن هُوَ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يلقى اِنَّ مَا يَنْزَغُ نَك مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدوه فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ وَمِنَ فَتَظَلُّ الْأَرْضُ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الذي اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الذي إهُ وعلَ كُ شيءَْ إِ قدير الله